لآن لا لا القرآن ل ل ا م و س ل ع ه النابلسي ا ل ا للعلوم إياك ا الاسلاميه ص ر ط ذ ي غير ن أنعنت علمهم ل غ ض و ع ل والصالح موسوعه ل ا ت ق النابلسي ا للعلوم ا الاسلاميه أوسع どうぞ。 Thank <laughs> you.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 اسم الله الرحمن الرحيم We need to be patient.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 ي م و س و ي ه ا ل ن ا ك م س ي ل ل ع ل ن م ا ل ا س ل ا م إن